كلا لا ان لم ينته لنسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع الزبانيه كلا لا تطع و اسجد